فضاءة هذا الكتاب الكريم تزرك مفاهيمنا بالرضا وأخلق ذاك النبي الكريم هذا البرنامج برعاية تساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات من ابتدى لنا في ذروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتماها بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذه الحلقة من المفاهيم بصحبة ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددى ورئيس مركز تكوين العلماء رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للثقافة والدعوة والتعليم حياك الله شيخ محمد كنا قد وصلنا في حديثنا إلى نسخ الحكم دون التلاوة أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة ومثلنا لذلك بعض الأمثلة أريد أن نناقشكم في مثال مذكور في هذا الباب وقوله جل جلاله والتي أتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فانشهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانه منكم فأعذوهما إلى آخر الآية هي منسوخة فعلا من حيث الحكم وما الذي نسخها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولنا والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى مدين أما بعد فإن الأمور الشاقة التي فيها تكاليف كثيرا ما يأتي تشريعها بالتدريج طيب. كما ذكرنا سابقا من الأمزلة على ذلك تحريم الخمر نعم. فكذلك هنا حرم الله الزنا وجعله فاحشة وجعل عليه قوبة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه قبل أن ينزل ما أنزل فيه فأنزل اول ما أنزل في الزنا من العقوبة هذه الآتان الآيتان من سورة النساء طيب. ثم نسخ هذا الحكم بالآيات و... نصت على أن التي أتينا الفاحشة يحبسنا في البيوت حتى يتوفاهم الموت ويجرد ولذالي أتيانها يؤذون من مقصود بهذا أو يؤذيني نعم يلاماني يؤذي يؤذي ويعزراني حسب الاجتهاد كان هذا في البداية نعم. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم والناسخ مركب لانه آيات الحدود التي بعضها نسخ لفظه وبقي حكمه وبعضها بقي حكمه ولفه معن ولم ينسخ والحديث الذي بين حالة النسخ وهو حديث عباده بن صامت والحديث ايضا حصل فيه النسخ في ثلاثه الذي هو الخذوا عن ياخذوا عن فجعل الله لهن السبيل البكر بالبكر جلد 100 وتقريب عام والسيب بالسيب جلد 100 والرجب وهذا الحديث دخله النسخ في ثلاثه مواضيع كان نسخاً ونسخاً أيضاً نسخاً بعضه لم يمسخ كله بعضه. لكن فيه هو, هو ليس هو الناسخ بذاته لكن عموماً دل على النسخ ونسخا منه ذلات مواضع المواضع الأول اشتراطاً يكون الزاني بالبكري بكرم م. فليس المهم التكافؤ بين الزانيين في درجة لما لكل حكم إذا زن البكر بمحصن أو زن الزنت الثيب بكر فلكل حكمه وحده وهذا في البكر بالبكر وكذلك الثيب بالثيب هذا الموضع الثاني الموضع الثالث جلد مئة والرجم جلد مئة نسخ وثئبة الرجم طيب القول بوجود النسخ في هذا الآية في بعض الإشكالات شيخنا بعضهم يقول أنه لا نسخ في هاتين الآيتين أصلا لأن محلهما غير محل آية النور الزانية والزاني فيرون أن التي يأتين الفاحشة من نسائكم هذا خاص بما يكون بين المرأة والمرأة أي السحاق بدليل اللاتي أن النسوة فيه يأتين سبحانه بقوله من نسائكم وأن اللذان على ما هي في لفظ <تصفيق> المصحف خاصة بما يكون بين الرجل والرجل أي باللواط بدليل التذكير فيهم وبالتالي في هذه الآية الأولى تتحدث عن حكم السحاق الثانية عن حكم اللواط ما في سورة النور وفي حديث عبادة بتعلق ب لكن حتى على هذا في أي من السخة حتى لو قيل بهذا لا يختلف الحال لأن الجميع نسخ أحكى من حيث الحكم من حيث الحكم لكن هذا فلا خلافة بين المسلمين أن هذا الحكم غير مقرر الآن فحشة المرأة مع عقوبة في, في, في ولا في, في, في اللواط طيب في اللواط يرمى من يرمى من شاهقين او يرجم او يقام عليه حد الزنا هذا من حل خلافة فعلها لا تقال للصحابة نعم بالنسبة للصحاق المراتين لم يكن معروفا لدى أهل الجاهلية ولم يكن معروفا بفاقة التشريع وإنما عرفا من الحضارات الأخرى غير العربية. الآية في, في النساء مطلقا م. لاتي أتينا الفاحشة تظن المتصور أن معناها اللتان تأتيان الفاحشة م. وهذا غير لفظ القرآن ولا هو معناها. يعني لا, لا كل تأتي للفاحشة كل المرأة تأتي للفاحشة والفاحشة تشمل الجميع والألة التي فيها جنسية فالأصل ولذلك تشمل السحاق أيضا نعم تشمله إذا كان فاحشة فالله إنما أخبر أن الزنا فاحشة لأنه قال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لكن السحاق لم يرد في القرآن أنه فاحشة نعم نعم أذكر لك قول بعض القائلين بهذا بعد ذلك الشيخ الشعراوي مثال رحمة الله عليه رحمة الله عليه يقول أنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء المرأة بالمرأة والذين يقولون أن هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل ومرأة نقول له أن كلمة وَلَّاتِ اسم موصول لجماعة الإناث أما إذا كان هذا بين ذكر و ففي هذه الحالة يقول الحق وَلَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا منكم. الآية هنا تختص بلقاء الرجل مع الرجل سيد سابق كان يقول رحمة الله عليه نرى أن الظاهر أن آيتين النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواط وحكمهما يختلف عن حكم الزنا بمقرر في سورة النور نعم ما قاله الشيخ خالي رحمة الله عليه ما غير صحيح من ناحية أنه حتى لو قدر أنه صحيح ليس مهربا مما يريدان الهروب منه اللي هو النسخ, النسخ. فهو نسخ على كل حال الآية ثانية من على كل حال طيب لو قلنا شيخا أن الآية نصت على اشتراط أربع شهود وأيضا ما قاله الشيخ الشعراوي بالنسبة للاتي هذا نحن لا ننكر أن الاتي مختصة بالنساء لكن لا يقتضي ذلك أنها تختص بالاستحاق بينهن م. بل كل من أتت فاحشة الشيخ رحمة الله عليه يعرف أن يأتينا لفاحشة وما قاله التي يأتينا فاحشة أو التي يتعاقب ما معل... استدل من السياق لا لا ذكرة. لا علاقة للسياق بهذا السياق فيه معصية الله ورسوله مطلقا نعم. وفيه الذكر الأشرة بين الرجال والنساء هذا هو السياق طيب. وما يحر يحرم نكاحه من النساء وبعدها بيّن الله أن نوعا من النكاح فاحشة وهو التزوج بمن تزوجه الآباء السابقون وهو أشد الوصف الذي وصف به أشد من الزنا لأن فيه فاحشة ومقتى لا تنكحومان كحابا وكن من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا لكن السياق كله في العلاقة بين الرجال والنساء بل السورة نفسها كلها في العلاقة بين الرجال والنساء سورة النساء طيب لو قلنا شيخا أن الحديث حديث عبادة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله فقد جعل الله نهو سبيل, سبيل البكر بالبكر قاطع في أن المقصود هو الزنا طبعا الحديث, جم الحديث جم لا تعليقا نحن تعليقا على الآيتي نعم لكن نحن سلمنا تسليما جدليا م. أنه في كل الفواحش لأن الآية فيها الفاحشة والتي فاحل. فيها جنسية تشمل كل فحش حتى إنا إن لا يخرج الزنا حتى إنا أدخلناه بحال. لا يخرج الزنا وأيضا لا بد أن يقع النسخ طيب لو قلنا بقصري على الزنا أيضا لقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة نعم هذا من الأدين التي كنت ساتي عليها الآن طيب أن السحاق لا يسترط لإقامته وهذا الدليل على النسخ فيه م. لا يسترط لإقامته لثوته نصاب الزنا بل أربعة شهود هو نصاب الزنا ولم يستشهد يس الله وأربعة شهود في أي مسلمة الأخرى طيب أمر آخر والذان يأتيانها منكم هذا الضمير يعني عادته على اللواط كيف تكون مقبولة ولم يسبق له ذكر نعم اللواط لم يسبق له ذكر وإنما سبق ذكر الفاحشة فالذان يأتيان الفاحشة التي ذكرت ذكرت في حق النساء ذكرت في حق النساء وإن إذا حصلت بين الرجال لكن الفرق هنا بين اللذان واللاتي م. أن اللاتي يشمل كل النساء واللذاني تختص فيما بينهما فيمكن أن يكون هذا مختصا باللواط يمكن أن يكون كذلك لكن ويمكن أن يكون لذان يعني جنس الرجال و جنس النساء نوعان الذي يمنع هذا ما في شيء يمنعه طيب لو قلنا أن الآية لا نسخ فيها من وجه آخر لا من وجه هذا التفسير وهو هو أن معنى الآية هو الغاية حتى يجعل الله لهن سبيل ثم جاءت الغاية فهذا ليس نسخان كذلك كل, كل ما نزل و علم الله أنه سينسخ فهو إلى غاية في علم الله وتلك تلك الغاية و بلغها نسخ طيب فلا يعني حتى يجعل الله لهن سبيله والذي جاء في الحديث حديث عبادة هو بالحقيقة سبيل عليهن ولس لهن لأنه أشد من الحبس في البيوت وهو الرجب بل هو سبيل ف... لهن لأن الحبس هو الخروج من الحبس م. والخروج من الحبس حتى أولو كان إلى عقوبة م. فإنه خروج من التربص والترك وهذا السبيل هو خير لهن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في المعهد أن الغامدية تابت توبة لتابها صاحب مكسر لأوفر له هذا يقتضي تفضل. أنه سبيل للإنسان لتطهير نفسه مما فعله م. لأنه كان مرجعا فجعل الله له سبيلا لتطهيره مما فعله من الزنا أستاذنكم في نص للعلامة بن عاشور وأسمع تعليقكم عليه م. يقول رحمه الله المراد باللذان صنفان من الرجال وهم صنف المحصنين وصنف غير المحصنين لهم وبذلك فسره ابن عباس في رواية مجاهد ووجه الإشعار بصنفي الزنات من الرجال التحرز من التماس العذر فيه لغير المحصنين وقال ويجوز أن يكون أطلق على, صنفين أطلق على صنفين مختلفين أي الرجال والنساء على طريقة التغليب الذي يكثر في مثله هو تفسير السد وقتاده نعم بالنسبة لهذه التفسيرين روية عن السلف قد ثبت التفسير الذي هو مرفوع إلى ما أقصد إلى الذي هو موقوف على ابن عباس مم. فيه أن المقصود باللذاني يأتيانها سواء كان محصن يعني اللذاني المحصن والبكر تفنية نوعية لذاني يأتيانها يأتيان الباحشة نعم والتفسير الآخر مقطوع عن التابعين نعم وهو أن المقصود باللذاني الجنسين, الجنسين نعم طيب لو قلنا أن المقصود نوعا رجال. يكون معنى هذا أن التي تأتي الزنا من النساء كان حكمها الحبس بينما الرجل الذي زنا معها حكمه الإيذاء فيختلف حكم المرأة عن الرجل نعم كان ذلك في صدر الإسلامي لأن الفاحشة في حق المرأة يأكد منها في حق الرجل ويشدها هي التي يتجسم في ألوها ويتجسد لكن الجميع نسخها في حق الطرفين نعم. هناك من يعترض على اصل فكرة أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة بعد اعتبارات وهو مثل بعض المعتزلة كما لا يخفى على شريف علمكم قالوا لأن التلاوة دليل على الحكم فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل بالنسبة للتلاوة ليس معناها أن كل ما ت... ما نتلوه الآن فهو الصدق ويجب الإيمان به بل أخ... قد أخبر الله... أخبرنا الله في القرآن بما نتلوه الآن من أقوال الكفرة السابقين وأخبرنا بأقوال فرعون وغيره وأقوال اليهود وقالت اليهود ويد الله مغلولة ولتأيديهم فليس معنا ذلك أن كل ما نتلوه نعتقد مضمونه فلا معنى لهذا الاعتراض إذا يصف. نسخ الحكم وبقية التلاوة كان ذلك موهما ببقاء الحكم والإهام ضد البيان الذي هو حال ليس القرآن. موهما به بل ما ما حصل ذلك قط في تاريخ الأمة الإسلامية ما وهم أحد ما وهم أحد في أن الحكم المنسوق يريد إقراره م. بل العكس بالكثير من الأحكام المثبتة هي التي يريد بعض الناس تخلص منها طيب إذا كان الحكم قد نسخ فلماذا تبقى التلاوة أصلا ما الحكم التلاوة للحصول الأجر نحن نزل ذكرنا أن القرآن لم ينزل لمجر بل في كثير من القصص والاعتبار والأجر الحاصل بقراءة الحرف الواحد عشر حسنات إلى 700 ضيفين إلى ضعاف كثيرة وغير ذلك من الفضائل الكثيرة والنور الذي في فيه كل أجر التلاوة هو المقصود أجر التلاوة وأجر التدبر وأجر الإثبات الدرجة اثبات رحمة الشريعه وان وقعت تخفيف نعم تذكير المكلف بانه الحكم كان هكذا ثم خفف الى هكذا طيب شيخنا شبك مرت بنا لطيفه من اللطائف قبل ما ندخل في السنه وهو أنه منسوخ في القران دائما ياتي سابقا على الناسخ في ترتيب المصحف قال السيوطي الا في موضعين تقدم فيهما في الترتيب المنسوخ على على الناسخ لاحظوا ما تكرر فيه النسخ نعم بالنسبه الذي في سوره البقره في قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بامنفسهن 14 شهرا وبعدها جاءوا الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهن متاع تقدم يتقدم الناس يتقدم الناس. الناس في الترتيب الترتيب المصحف وكذلك في آيات ايات سوره في ما يحل للنبي صلى الله عليه وسلم من نساء فان الله قال له يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت وجورهن وما ملكة يمينك إما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هازرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكة إيمانهم لكي لا يكون عليك حرج فوسع الله عليه في النكاح والنساء في العدد والجنس وغير ذلك ثم بعد ذلك نسخ هذا بقوله لا يحل لك النساء من بعد لما عقد على ممنة من تلحارث الهلالية ثم بعد ذلك نسخ هذا فبحدث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يصلى الله عليه وسلم ما مات وقد بقي شيء مما حرم الله عليه إلا حله له فتقدم فيه المنسوخ على الناس بالنسبة للسنة تهينا الحمد لله من نسخ القرآن و... لا لا بد قبل من... الخروج من هذا أن نبين النقاط تتعلق بالأمر الحد الذي كنا فيه الآن رجل طيب وسأتي مرة أخرى لكن فضل. نفيده بها الآن نعم بالنسبة من المهم أن ندرك أن ضعف بعض الأدلة لا يقتضي ضعف الحكم فالحكم يثبت بدليل واحد نحن الآن كنا نتكلم عن قضية النسخ فيمكن أن يعترض بعض الأشخاص فيقول هنا أدلة ضعيف. وأدلة ضعيفة لكن حديث عباة بن الصامت صحيح كمين. وهو دليل على النسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيل ومعنى خذوا عني خذوا عني تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجملة في بداية الحديث أن هذا تأكيد. أمر مهم وتأكيد عليه لأنه نسخ للقرآن بالسنة م. وبيان طيب. لذلك هو فعلا بعض المناقشين مثلا يكون هناك عشر أدلة للنسخ فيبطل تسعة ويرى أنه خلاص قضى عليه لنعم. لكن الواقع أن أنه ما لم يبطل الجميع على أدلة فلا م. وجه ما يقول ما دام لدينا حديث واحد أو دليل واحد أي كان مثبت للحكم لا كفاء يضره مطلع بقية يدلته ولذلك ابن حزم رحمه الله في المحلى في ذكر بيع المغنية في كتاب البيوع ذكر 21 حديثاً في تحريم المعازف ولكن ضعفها جميعاً وقال بعدها بالله الذي لا إله إلا هو ولو ثبت لدي حديث واحد من لا أخذت به الله عليه. الأمر الثاني أن كثير من الناس يرى أن الكلام في قانون العقوبات عموما في الشريعة أن فيه قسوة وشدة وينسى عظمة من عصية بهذه المعاصي وأثرها الكبير في مقابل ذلك وقبح الجريمة وقبح الجريمة وهذا أيضا لينظر الإنسان إلى عقاب الآخرة لحظة واحدة ما تساوي لحظة واحدة من عذاب الدنيا العذاب الآخرة أقصد ما تساوي الدنيا بكاملها صحيح لحظة واحدة يشم الإنسان في أرائحة النار من بعيدة ويرى نعوذ بالله يراها ستنسيه كل ما مر به يؤتى بأحسن يهل الدنيا حالا في أصبغ صبغة واحدة في النار فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط وما ذلك إلا لأنه امتحين في هذه الدنيا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعملا والأمر الآخر عن العقوبات إنما شريعت الناس لا لتنفذت ردهم وإيضا لتطهير صاحبها فلذلك كانت في الملل السابقة يؤمر الإنسان بقتل نفسه كما في قصة موسى نعم. وقال موسى لقومه يا في آية سورة البقرة فقتلوا نفسك. عنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتابع لكم إنه التواب الرحيم ظلمتم عنفسكم باتخاذكم الإهل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا عنفسكم فكان هذا من الميل السابقه وقد نسخ بالاسلام وقال الله تعالى لا تقتلوا امه وسكم ان الله كان عليم لكن مع ذلك فان القتل اذا كان تطهيرا فهو انفع للقتل كما يقول العرب ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياه في القصاص نافل للقتل لانه حياه للقاتل والمقتول معا فالقاتل اذا علم انه سيقتل سيتردد ويترك القتل و المقتور كذلك في حياة الزجر و المنع و لهذا إذا أقيمت الحدود و الزواجر لا يحتاج إلى إقامتها إذا أقيمت مرة واحدة على الأرض متنع. لحد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا من جهة أنه يمنع الجريمة يمنع حصول الجريمة و يؤدي إلى الأمن و الأمان و قليل جدا من الحدود ما أقيمه في العهد النبوي و عهد الخلفاء الراشدين انظر إلى أيام عمر بن عبد العزيز كم حصل فيها من الحدود شيء بسيط جدا قليل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قطع في أيدي السارق إلا مرتين فقط. فقط لكن يكون هذا زاجرا ونظر السلام. إلى دولة الإسلام عشر سنوات وشهرين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ما قطع فيها إلا يداني فقط هذا, سيجر إن هذا يقتضي آه. أيضا أن العقوبة جعل الشارع لها شروطا كثيرة لا تتم إلا معها مثلا شروط قطع يد السارق في السرقة أحد عشر شرطا لا تقطع يد السارق إلا بعد توافر أحد عشر شرطا الزنا شدد الله فيه لا يقام حد الزنا حتى يشهد أربعة وشهدوه في وقت واحد بهيئة واحدة لم يختلفوا لا في الوقت ولا في الهيئة ولا في التاريخ وبأن هذا منه دخل فيه نعم بالصورة أيضا كالمرود في المكحولة, في المكحولة طيب شيخان هذا سيزول نقفز قليلا إلى موضوع حد الزنا ما دمنا قد أثرناه رجم الزان المحصن وثبت حكم رجم الزان المحصن لكن أجادل الآن من جهة أخرى هل هذا الرجم للزان المحصن الذي ثبت شرعا قد نسخ بعموم آية الجلد في كتاب الله عز وجل فجلدوا كل واحد منهم الآية جاءت عامة فنقول أن هذا العموم في الآية المتأخرة الآية نزلت في العام الخامس من الهجرة في قصة المريسعة و الرسول صلى الله عليه وسلم رجمه في العام التاسع من الهجرة بعدها بعدها بكثير و رجم خلفاء الراشدون من بعده و عمر بن الخطاب رضي الله عنه و على من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام بمحضر الناس و من الحج قبل موت عمر بالشهر طب لو قلنا بالتعارض قلنا أن الآية, الآية تثبت الجلد و الحديث الأحادي يثبت الرجم و الآية لا, لا ما, ما حصل تعارض أبدا الذي يجلد ليس هو الذي يرجم وبينهما مم. فرق فلا في التعارض من تواردهما على محل واحد والبكر غير المحصن الايه التي سال عنها احد الاخوه بالامس فاذا احسننا فناتينا بفاحشه فعليه النصف وما على المحصنات من العذاب ايضا شاهد على على تقويه النسخ لان الرجم لا يتنصف كما تعرفون الرجم لا يتعلق بالب بالاماء يقول الامه عليها نصف عذاب المحصن اذا كان على المشروع برد... للام والمشروع للام ذكرنا انه ليس فيه تغريب ولا رجم طيب ف... لكن المحصنات نصف المحصنات ليس عذابهن العقابهن الرجل لا لكن اذا كن اماء رصة. اذا كن اماء من الاماء, من الإماء لا ليس عليهن الى الجد التخصيص من اين جاء كل العبيد كل العبيد جميعا جاء تخصيص المحسنات تخصيص وهو من الفعل النبوي وفعل الخلفاء الراشدين العبد لا يغرب لحق سيده ولا يرجم لحق سيده م. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك صريحا فقال اذا سمت مت واحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها اذا انزلت م. الثانيه فليجلدها ولا يثرب عليها اذا انزلت الثالثه ولا يثرب عليها اذا انزلت الرابعه فليبيعها فليبي ولو بحرب هذا حكمه لا يمكن نقول أن نقول شيخنا أن هذا الحديث التي جاءت فيما يتعلق بالرجم و معارضتها بالآية العامة الزانية والزاني فجردوا كل واحد منهما أقصد هذا المنطق في الصيرورة إلى آية عامة و محاولة إبطال أحاديث تفصيلية بهذه الآية يعني مثلا يأتي واحد يقول السارق وسارق وتفقطعوا أيديهما يقول إذن تقطع اليده في كل سرقة و لا تقطع إلا فربع ديناه هذا ضعيف وساقط لأنه معارض للآية هذا المنطق في التعامل مع النصوص يبدو أنه كثير هذه الأيام تبطل نصوص من الأحاديث بعمومات آياته بحجة أن القرآن لا يعارضه شيء بالنسبة للعموم إذا ورد عليه تخصيص إذا كان العام مخصوصا فدلالته على بقية أفراده ليست قطئة طيب ولذلك الزانية والزانية لا خلاف في أن من الزنات من لا يقام عليه الحد كالمعتصبة وما حصل من الزناء بالغلط لأدلة الأخرى وإعتبارات, لأدلة الأخرى. أخرى, وإعتبارات أخرى هي ربع على أمة الخطأ و النسيان و السكر و علي فهذا خصص تخصيصا لا يختلف فيه إثنان فإذا خصصها تخصيصا لا يختلف فيه إثنان أن غير العاقل غير داخل و أن الزانية إذا كانت مجنونة لا يقام عليه الحد و أن الزانية إذا كان مجنونة لا يقام عليه الحد و أنه إذا كان ذلك بغلط و فلا حد فيه و أنه إذا كان بغصب و فلا حد فيه كل هذا لا يختلف في ذلك فدل ذلك على أن قوله الزانية والزاني من العام المخصوص و العام المخصوص ليس قطيًا على أفراده على بقية أفراده إلا بالقدر الذي يبقى معه دلالة لبعض الأفراد إذن كمنهجية لا ترونها صواباً أن يعمد الإنسان إلى عمومات القرآن فيبطل بها نصوص الاحاديث بحجه التعارض لا تضارب بين لا تضارب بين النصوص والله لا يكرهها في الدين فاذا أي شيء في فهم في شبهتك راه يقول هذا باطل بهذه الايه هذا الأهمية. هذا المنهج غير صحيح ولا وجه له لانه يريد ان يجعل العام المخصوص حجه على جميع ما يمكن وقوع دخوله تحته وهذا المنهج غير صحيح في الأصول فقد ذكرنا مم. ان العام المخصوص ليس قطعيا, قطعيا في افراده جميعا لكن قطعي في بعض افراده طيب باقي المشكله جدا ما رواه الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري فجهلوا مثل ابن أبي أوفى أنه هل كان الرجم قبل او بعد معناه أن مسألة القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر بالرجم ليست يعني بالنسبة لا يدري ابن أبي أوفا ما حضره و هو, هو الرجم الذي حضره هو قد بيّنه و هو, هو رجم اليهوديين و قبل و قبل الذي يتوقعه أنه كان قبل نزول آية سورة النور م. لكن رجم صاحبة العصيف قطعا كان في العام التاسع من الهجرة و الغامدية ما جاءت و كيف ما تبينه ابن أبي أوفا و قد لا يشهده لأنه قال و أغدو يا و نيسوا هذا فإن أترفت فرجمها و, و ولا عرفته ولا عرفته ولا عرفته لا يسترط أحد أن يكون الحديث رواه جميع الصحابة <تصفيق> هذا من المروي الواحد اذا رواه واحد يكفي واذا جهله واحد واذا جهله واحد لا يضطهم باب اولى وكذلك <تصفيق> حذير الغامدي الغامدي جاءت في وفد <تصفيق> الذين ياتون من اليمن والوفود ما جاء بدايه الوفود من العام التاسع بعضهم جاؤوا في حجه الوداع في العام العاشر نعم وهي رويا انها جاءت في حجه الوداع بيكون رجمها متاخرا لانه مرها أن ترضع ولدها فارضعته حتى اكل وجاءت به وبيدي خمسه ثم ان تفطم حتى ان تضى ثم لما وضعت جاة في ولدها فما رهان ترجع حتى يستغني فكل هذا يدل على أن الرجمها متأخر جميل طيب شيخان فيما يتعلق بالنسخ في السنة ما عندنا فيها مباحث كثيرة أيضا ما حتى, حتى ماعز طائفة كبيرة من أهل العلم يرون أن رجمه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أقواما يخلفون الناس في أهلهم بشر إذا غزو. و أراد أن يقطع دابرهم بالقرار فيما يتعلق بنسخ السنة شيخ نقف عندنا مسألة واحدة هل تنسخ السنة المتواترة بسنة أحادية نحن ذكرنا أن القضية التواتر والأحادية ليست هي المعيار الذي لدينا المعيار هو الثبوت طيب. إذا ثبت شيء ولو بالأحاد فهو ناسخ إذا ثبت في الشرع شيء ولو كان أحاديا فهو ناسخ لأننا هنا لا نتكلم عن الخلاف أليس المتواتر القطعية يفيد المتواتر؟ هذا من ناحية العقائد هذا من ناحية العقائد يمكن أن يبحث في الأخذ به لكن لا خلافة في أن غير المتواتر إذا كان صحيحا يعمل به وأنه حجته في العمل لا يختلف اثنان من المسلمين و عارض القرآن و عارض أي شيء المهم أنه إذا ثبت, لا كيف وين ثبت إذا عارض القرآن معناه أنه مخصص له و له أن التعارض في ذهنك أنت و ليس في الواقع تعارض ذهني و ليس واقعياً لكن المهم أنه لا خلاف بين المسلمين أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من مد تضح الدلالة فهو حجة و كانت روايته في الآحاد حجة في العمل من خلاف فقط في العلم لكن في الجانب العقدي حتى في العمل شيخنا عمر رضي الله عنه قال لا ندعو كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت فرد سنتها الأحادية وجه،, وجه, وجه التشكيك ليس في, ليس في السنة الأحادية مم. بل وجه التشكيك في كونه لا ندري أصدقت أم كذبت وهي صحابية وهي صحابية لكن عمر كان شاهدا منها ح... من كل حديث من الاحاديث يمكن من وقت اسلامه في لا من وقت اسلامه الى وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه في سفر ولا حضر في غزواته الا أن عمر سافر مرة للعمره في حياه النبي اساسا ما, ما كان يذهب في ليله ويبقى الانصاري احنا لكن في المدينة كلها لم يفارق المدينه لكن هنا الشكل الذي حصل لعمر هو في, في هذه القضية نعم بسبب ال الاستقراء دل على عدم وجود حديث متواتر نسخة بأحد لا ما أظن الاستقراء صحيح الاستقراء كما تعلم عند, الـ عند الـ المناطق من الصعب تحققه نه. لأن معناها أن تأتي على كل الافراد جميعا هل تستطيع أن تحصي لكل أفراد؟ هذه دعوة بعضهم على كل حال ما لا لكن هو الاستقراء هكذا ولذلك يقول م. المناطقة لا يفيد القطع بالدليل لقياس الاستقراء والتمثيل لا يقطع به لا يقطع به لأنه لا يقطع باست... باحتمالا باحتمال أن يكون ناقص و لذلك المثال الذي يمثل به المناطقة قديما الاستقراء م. هو كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضع و اليوم أن هذا الاستقراء كاذب لأن الكركدان <تحرك> يحرك و فكه الأعلى و كانوا يضربونه مثلا على, إينا. إينا. إينا. يضربون على الاستقراء, التام. هو الاستقراء التام سبحان الله طيب شيخانا محورنا الرابع سنأخذ بعض المسائل التي ذكر فيها النسخ ونرى مدى صحة الدعوة النسخ فيها النهي عن زيارة القبور حلو منسوخ بالنسبة للنهي عن زيارة القبور جاء فيه النسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عنها وجاء في ذلك أيضا بعض القرآن في تفسير قوى الله تعالى الهاكم التكاثر وحتى أسرتم المقابر ثم ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجر والهجر الكلام القبيح سؤالي مرة أخرى هل هذا هو النسخ الاستلاحي الذي تفق عليه الأصوليون بمعنى أن يرفع حكم سابق ويحل محله حكم لاحق أو هو بنص متراخن عنه نعم أو هو نعم. شيء آخر يعني مثلا بعض المعلقين بيضاوي وغيره يقولون كان النهي مقيدا بعلة وهي التفاخر بالعباء والأنساب كان عند العرب فلما زالت العلة أذن لهم فلو رجعت العلة مرة أخرى اليوم ووجد من يجعل زيارة القبور تفاخرا فسيعود التحريم مرة, مرة أخرى نعم فهو ليس نسخان بالمعلة بالنسبة لهذا الترابط غريب جدا من الشيخ البيضاوي رحمة الله عليه أن يراه فإن يعني حتى كنت دقيقا هو المح إلى العلة ولم يقل بهذا الذي صرح به الدكتور جاسر عودة تعرفونه نعم لكن الشيخ قال الأمر الأول البيضاوي وصولي متكلم البيضاوي يقول نص كلامه م. أي نهيتكم عن زيارتها مباهاتا بالتكاثر على الجاهلية أما الآن فقد جاء الإسلام وهدمت قواعد الشرك فزوروها فإنها تورث رقة القلب وتذكر الموت والبلا فذكر العلة الدكتور جاسر علة قال الأمر الأول بعد زيارة المقابر لم يزل مناسبا لأقوام من أهل الشرك في مختلف أنحاء الأرض يزورون قبورهم ليدعونا بدعاوة الجهلية المختلف لا هذا مبالغ فيه هو نسخ للقرآن برايه هو وبعلة طارئة لا نسخ اقصد الحديث برايه هو بعلة طارئة لا تنضبط طيب. فلذلك من كلام البيضاوي فقط إثبات الاقراء عليه الان إثبات الاله في وقت من الاوقات وقد يثبت ذلك في وقت من الاوقات مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله وعنا راه اليوم من نفسه قوة م. في الطواف فطاف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ثلاثه اشواط بالرمل يرملون م. فرآهم قريش فقالوا إنما يقفزون كالتيوس قفزة التيوس ويرون قوتهم م. ومشى الأشواطة الأربعات الباقية لكن كان ذلك الحكم عندما كان قريش يقفون على الجبال ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يطوصون بالبيت في عمرة القضاء طيب. في ذي من العام السابع من الهجرة بعد ذلك فتحت مكة فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته من الجعرانة <تصفيق> ولم لم يترك الرمل و رملها أصحابه <تصفيق> و حج الوداع فرمل فينا. وبقي بقي الرمل مشروعا إلى وقتنا هذا رغم أن العلة كانت فلذلك لدينا في العلة ثلاثة أمور أحدها <تصفيق> للطراد و للانعكاس معناها في الحكم في الثبوت والنفي و الثاني للطراد فقط ملازمته في الثبوت <تصفيق> <في الثبوط تصفيق> فقط و الثالث فقط ملازمته في النفي دون الثبوت و لا يعتبر للأول؟ لا كلها معتبره في لكن, لكن فيها اي نعم كلها معتبره لكن هي مسالك من مسالك الا ولذلك ان مسالك الا ليس العكس وحده مسلك لكن الدوران مسلك زي والطرد مسلك و لكن العكس وحده ليس مسلك والله يحفظ علله صعبه مولاي <تصفيق> استاذنك في ونعود شيخنا ايوا الاخوه فاصل ونعود اليكم ان شاء الله <تصفيق> أيها الأخوة الأخوة مرحبا بكم مرة أخرى شيخنا مسألة أخرى نبحث معكم فيها وقع النسخ فيها من عدم وقوعه مسألة نكاح المتعة وقد ثبت أن نبي صلى الله عليه وسلم قد عليه وسلم أباحه وجوزه فهل نسخ هذا الجواز؟ نعم ذكرنا أنه إما تكرر فيه النسخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة حرم نكاح المتعة ثم بعد ذلك في غزوة من الغزوات وقد اغتلم الناس وطالت أسفارهم أذن لهم مم. في نكاح المتعة ثم حرم ذلك وبيّن أن التحريم مستمر مم. فمن لم يحفظ من لم يكن في تلك الغزوه ولم يحفظ معرويه في هذا ان ان اللباحه باقيه وباقيته وقدروا ي ذلك يعني ابن عباس وروي عنه ايضا الرجوع عنه لكن مذهب الشيعة احتفظوا به مع انهم لا يرونه من وجهه صحيح علي بن ابي طالب سبد رجوعه عن قوله المشهور في نعم عندما سمع قول الشاعر يا صاحي يقول هلك في فتوه ابن عباسي م. فرجع ابن عباس عن هذه الفترة عمران بن حسين رضي الله عنه يقول نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء في البخاري لا يدل على بقاء الحكم في الإبعاء نعم لأنه هو لم يحضر النهي ولم يكن في تلك الغزوان ولم ينهى عنها حتى مات نعم لكن لم يحضر هو النهي أو يكون يقصد متعة الحج <متع> لا في الحديث وعد في النكاح المتعة لكن بس طيب عمر رضي الله عنه, عنه من المعروف أنه هو الذي اشتفر عنه النهي عن نكاح المتعة ففي صحيح مسلم قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا أنا عم بالنسبة لحديث عمران بن حسين محتمل لأنه ذكر الآية والآية التي جاءت في المتعة هي آية التمتع بالعمرة للحج وهذه التي فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمرهم أن أنا وجدت روايتين أشكل علي مراد عمران فيه و أيضا مراد عمران بن حسين م. أيضا فإن عثمانه هو الذي نهى عن المتعة أن تمتع بالحج إلى العمران وقد قد خالفه علي بن بطالب و غيره من الصحابة إذا أذن قبل قضية عثمان مسلم في رواية له قال عمران بن حسين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ثم لما تنزل ايه وتنسخ وايه متعه الحج ولمنها عن هذه الروايه تشعر ان تفسر السبب لكن في مسلم ايضا عن ابي نضره قال كنت عند جابر بن عبد الله فاتاه ات فقال النبن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما والمراد بالمتعتين متعه الحج للنساء لا قد يكون المقصود ف... بالمتعتين متعتي الحج وهما <تصفيق> التمتع في الحج يطلق على امرين هما؟ يطلق على القرآن وعلى التمتع أوه. أن يتمتع على الإنسان يحرم بعمرة فقط و بها إلى الحج فإذا تحلل منها أحرم بالحج والتروية والثانية هي أن يحرم بعمرة ثم يردفع عليها الحج كلهما يسمى متعتا كلهما يسمى متعتا في كتاب الله في مسلم ما, ما هو صريح في أن عمر رضي الله عنه نهى عن هو الذي نهى الصحابة على المتعة فمعنى هذا أنه اجتهاد من رضي الله عنه اجتهاد ولا ينسق حديث النبوي لا, لا, لا, لا, لا يجب ذلك أن يكون عمر اول من قال بذلك فالكثير من, بال... من السنن أظهرها عمر من الخطابة رضي الله عنه ولم يكن الناس بحاجة لا يظهرها قبل ذلك أو كانت رواها عدد من الصحابة ثم ثبتت لدى أمير المؤمنين فأوجبها نعم رواية عمر ما باله رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى نعم فهو صريح, أنه يروي, صريح أنه, يروي نعم أنه, نعم أنه يروي عنه بجذة عندي نصر بن عاشور غريب سألوا رأيكم فيه بن عاشور هو من هو في العلم بالذات عند أهل المغرب نعم رحمة الله, رحمة الله, الله عليه رحمة الله علي قال والذي يستخلص من مختلف الاخبار أن المتعة أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين ونهى عنها مرتين والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ المكرر ولكنه إناطة إباحتها بحال الاقترار فاشتبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنه نسخ وقد ثبت أن الناس استمتعوا في زمن أبي بكر وعمر ثم نهى عنها عمر في آخر خلافته والذي استخلصناه في حكم نكاح المتعة أنه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدة العصمة كالغربة والسفر والغزو إذا لم تكن مع الرجل زوجه تحرير التنوية هذا بسبب أن الشيخ محمد طهر رحمة الله عليه يرى أن النكاح بنية الطلاق هو من المتعة وهذا قول لبعض الفقهاء وهو الذي جعله يطلق هذا الإطلاق هو يقسم هذا بنيه نعم. الطلاق لكن نحن نرى أن الكاحة بنيه الطلاق ليس متعة وأنه فعلا الجاهز للضرورة مسألة رأيه. أخرى يعني نعم. طيب المثال آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته هل يقال أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هي عندما نزلت شقة على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لأنها تقتضي أن يكون البشر مكلفين بتكليف الملائكة الذين ما خلقوا إلا للطاعة والملائكة يتقون الله حق تقاته لأنهم أصلا غير مؤهلين لمخالفة نعم. فالذي خلق منهم للسجود ساجد دائما والذي خلق منهم للتسبيح مسبح دائما ولو مضى عليهم اليارات السنوات لا يتغجر حاله يسبحون الليلة والنهار لا يفترون أضت السماء وحق لها أن تئض فما فيها مضيع أربعة أصابع إلا ملك لله بي ساهد وراكع والبشر لا يمكن أن يقع منهم هذا فظنوا أنه تكليف بما لا يطاق كما كان في امتحانات أهل الكتاب من قبلنا فأنزل الله سبحانه وتعالى ما عنهم ذلك يكونوا نسخا بالمعنى وكذلك آية خواتهم سورة البقرة ربنا نضاء خذرنا فإن الله قال فيها وإن تخفو ما فيها أنفسكم وتبدوه وحاسبكم به الله فشق عليهم ذلك فأنزل الله بأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأعطعنا عفرانك ربنا وإليك المصير فقالوا ها فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في قوله تعالى ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 سبقا عرضنا هذه الايه ثم فايكم منكم 100 صابره يغلبوا 200 هل هذا نسخ هذا لا يختلف اثنان في انه نسخ في ثالث يختلفون الحكم لا لكن اقصد ان القضيه واضحه جدا الفرق بين 200 و ما لا يمكن ان ينكره احد هذه قضية ارقام هذه لغه الارقام صحيح لكن لغه الارقام قطعيه فالله سبحانه وتعالى في صدر الاسلام عندما كان عدد المسلمين قليلا وكانت تربيتهم جميلة وكانوا على المستوى الإيماني الذي يقتضي حرصا على الشهادة في سبيل الله بينهم بين ظهرانيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم م. الذي لا يمكن أن يهزم وقد عصمه الله من الناس أوجب الله عليهم مصابرة العدو الكثير نعم. وهذا الحكم لم ينسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نعم. فلا يحل له أن ينهزم كان العدو ولو كان, أضعاف كان وحده فلا يحل له الانهزام ولا يمكن منه ولكنه لكن من دونه من الأمة يحل لهم الانهزام عما زاد عن الضيفين ولا يحل لهم الانهزام عن الضيفين لأن ذلك من أكبر الكبائر وهو التولي من الزحفة قد قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتهم الذين كفروا زحفهم فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذين دبره إلا متحرفا لقتار أو متحجزا إلى فئتهم فقد, فقد باء بعضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وبيّن الله القدر الذي نعم. يبيح الفرارة من الزحف وهو مثلين؟ إذا كان, إذا كان في البداية كان مقابل عشرة أمثال ثم خفّفه وبيّن التخفيف فقال الآن خفّف الله معكم وعلم أن فيكم ضعفا فحينيذين جعل الفرار يشوزه عن الضعفين هو الذي يشكل على القول بالنسخ في هذه, في هذه المسألة أمران الأمر الأول ما قاله أبو جعفر أنه قال هذا تخفيف وليس نسخا لأن معنى النسخ رفع حكم المنسوخ ولم يرفع حكم الأول لأنه لم يقال فيه لا يقاتل الرجل عشرة بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له ولم يقدر نزل إلى الثاني فليس هناك نسخ بمعنى أنه إذا كان عشرا لا تقاتلهم يجب أن تفروا عنهم وكذا لا هذا الوجه غريب في, في, في اعتباره لأن المقصود هنا درجة الحكم وليس ذات الحكم فدرجة الحكم لا شك أنها نسخة كان هذا واجبا ثم أصبح منذوبا وهذا اختلاف الدرجتي يقتضي نسخة طيب القول بأن أو أصبح جائزا وهذا فقل... يقتضي نسخة قطعا جميل القول بأن الآيتين هما سورة رخصة وعزيمة وليس ناسخة ومسوخة إذا وجد المسلمون في أنفسهم قوة قاتلوا عشرة أضعاف وإذا وجدوا ضعف نزلوا إلى لكن المهم أنهم حتى لو وجدوا في أنفسهم قوة لا يجب عليهم أن يقاتلوهم اتفاقا اتفاقا اتفاقا يبقى فقط الجواز ط أكرمكم نعم. الله شيخنا تأذلنا بالتصال نعم أخونا الأخ أحمد من السعودية تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله كيف حال الشيخ عادر وشيخ أحمد بارك الله فيكم بارك الله الشيخنا العزيز العذر منكم من كام موضوعي بعيدا عن سياق الحلقة تفضل فكما تعلمون أن الفريق سبيسي اليوم أطل علينا بخطاب مصري علينا وعلى الشعب المصري م. بخطاب سرعوني يدعو الشعب فيه أن يتظاهر ليعطيه تفويضا في قتل شعبه والأدهى من ذلك أنه طلع علينا بعض الاشخاص يبرزون لهذا الخطاب فيقول خطاب السيسي هو الخطاب رجل دولة م. فنريد تعقيبكم ووصيتكم بارك الله فيكم ونريد منكم الدعاء الله شكرا بارك الله شكرا. نعم بالنسبة للخطاب مستغرب جدا أن يقع في هذا الزمان فليس من المعقول في هذا الزمان أن يأتي شخص فرد إلى شعب أكثر من تسعين مليون, مليون ويقول فوضوني م. في أن منكم ما من شئت و أن كيف يطلب الإنسان تفوض بمذل هذا فهذا الخطاب حتى يقيم شأن الدولة و هذا هك... الخطاب لا أنا أتوقع أن صاحبه قاله وهو سكران لا يمكن أن يصدر من عاقل أن يقول فوضوني في القتل و من 90 مليون أن يفوضوه في القتل لا يمكن أخذه على ما نسب إلى مالك أنه لا بأس بقتل الثلث في استصلاح الثلثين هذا موضوع على مالك أنه لم يقوله. هو كذب لكن المهم والسريسي ليس فقها من المالكية حمام المالكية يتفرؤون من نسبته لو نسب إليه عموما الكلام هذا لا يستقيم بوجه من الوجوه وهو منكر ويجب على الناس رفضه بالكلية ولا يحل لهم المجاملة فيه بوجه من الوجوه لأن الساكت عليه يكون في رقبته دماء كل من يقتل الساكت عليه من العلماء والساكت عليه من السياسيين والساكت عليه من كل الإعلاميين ومن يستطيع أن يوصل كلمته مشارك في الدم في دم كل قتيل سواء كان طفلنا أو امرأتنا أو كبيرا ففي عنقه جزء من هذا الدم وعمره الخطاب قال لو أن أهل الصنعاء تمالوا على قتل الطفل إلا قتلتهم به فيكونون جميعا شركاء في الإثم وشركاء لهذا المجرم في جريمته الأمر الآخر أنا شاهدنا الـ الـ الـ الـ الـ الناس العزل الذين يمشون وهم لا يحملون سلاحا وليس معهم أي وصير الدفع ولا يريدون أصلا الدفاع وثورت وثورتهم سلمية وهم مع الشرعية لم, لم يثوروا لطلب شيء جديد حتى الإصلاح الجديد المطلوب ليست هذه مرحلة يريدون فقط الحفاظ على شرعية قائمة فيقتلون ويطلق عليهم الرصاص الحي في وجوههم وصدورهم وقد شاهدنا ذلك البارحة في الشاشات بما لا ينكره أحد فكل هذا من الجرائم التي هي جرائم حرب والتي ينكرها الشرع وينكرها العقل والعقلاء جميعا في أنحاء العالم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين لا بد أن تتحرك فيه مع واطف الإنسانية وهم يشاهدون هذا الأمر ويسمعون مثل هذا النوع من الكلام فليستنكروه ويجب عليهم انكاره جميعا والوقوف مع الشرعية ومع الحق فهذه فريضة والله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا كونوا وقوامين بالقسط شهداء لله ويقول يا أيها الذين أمنوا كونوا وقوامين لله شهداء بالقسط والذين قاموا في مدان رابعة أو في مدان النهضة أو من الميادين فعلا كانوا قوامين بالقسط لأن القوام فعال وهو وزن مبالغة لا يتحقق بالمرة ولا المرتين ولا العشر مرات فلذلك يحققه الإنسان إذا أقام مدة طويلة كحال هؤلاء المقيمين الذين أتوا بأهليهم وأولادهم ووقفوا لطلب نصرة الحق والقيام بالقسط هذه المدة وما زالوا مستعدين للزيادة حتى يتحقق النصر الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى والله لا يخلف الميعاد رب الزياده توصلنا بها او نعم لا لا, لا لا لا لا بد ان يستمروا ولا يحل لهم ان يفروا من الزحف ولا ان ينخضعوا باي خادع آخر ونسال الله تعالى أن يعجل فرجهم فهم. ونصرهم وان يعجل فرج هذه الامه ونصر دينه وكتابه وان يرفع هذه الغمه وان يفرج عن اخواننا في سوريا وفي أهم. فلسطين أهم. وفي بورما وفي الكشمير وفي المنجلدش وفي الإمارات وفي كل مكان يذل المسلمون ويظلمون أكرمك الله شيخنا معنا أتصال آخر بعد إذنك أخي مصطفى من الأردن تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حياكم الله شيخ عادر شيخ محمد بأخ الله فيكم الله فيك شيخنا في مسألة النسخ في قول السعالة ما من آية أو ننسها لما تكلمت على مسألة السياق في أن معنى آية أنها معجزة كونية يعني نفيت هذا الأمر والفريق المضاد يقول ان الآية بمعنى الشريعة هنا الشريعة يعني السياق كان في شان أهل الكتاب فالآية ليس المقصود بها الآية القرآنية فكيف نرد وكيف وهل يوجد مجال مثل لرؤية تحدث توافق في هذا الموضوع من خلال هذه الآية أم لا والسؤال الثاني فيما يتعلق بعدد الآيات المنسوقة الإشكال عليها من حيث عددها ومن حيث اتفاق العلماء على نسخ آية ما من عدم نسخها يعني لا تجي الآية يتفق العلماء على نسخها حتى آية البعض والبذين يتعرفون منكم ويذرونا وفيةنا ويتربونا ويتربو ويذرونا نعم نعم. نعم في بإذن كثير عندما أتكلم عنه كأنه يدفع قول آخر بأن الآية فيها نسخ وإن كانه يقرر نسخ واضح السؤال يا أخي مصطفى شكرا لك بارك الله في السلام لتأكيد هذا وقد سبق ذكرنا حمل الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية على أنها شريعة يعني ما ننسخ من شريعة سابقة بشرعة اللاحقة ما الذي يمنع منه يمنع منه أن لغوة الآية ليست مجهولة ويطلاقها في القرآن مم. ما جاءت الآية بمعنى الشريعة أبدا في كتاب الله من أوله من الحمد لله رب العالمين إلا من الجنة في ونفس. هذا الموضع لا ما جاءت في هذا الموضع هذا هو محل الخلاف كيف يكون المحل الخلاف دليلا مم. فالاستدلال بالدعوة ليس منهجا صحيحا أبدا مم. فلذلك الآية هي وحدة القرآن وهي معروفة فإما تكون لايات القسماني آيات مستورة وآيات منظورة لايات المنظورة عجائب الكون والآيات المستورة هي آيات القرآن التي فيه نعم. والله سبحانه وتعالى لم يذكر أن هذا مختص بالشرائع بل جاء فيه الخطاب لهذه الأمة نعم. الخطاب هنا لهذه الأمة وحذرهم من شأن أهل الشرائع قبلهم فقال ما ننسخ من آية أو ننصها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وبعدها قال قال ما يودوا الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله الرضي العظيم هذا قبلها نعم. وبعدها بيّن أن, أن اليهود والنصارى يودون أن لا ينزل على المسلمين شيء نعم. سؤال الثاني فيما يتعلق بأنه ليست هناك آية أجمع العلماء على نسخه هذا, الآية التي هذا إنما يتحقق لمن كان من أهل الإجماع ويستطيع للطلاع على كل ما ورد في ذلك وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له وحظو من النواري ما يأتي معزوا إلى غير قائل وليس عليه أي دليل وما يقال قيل بكذا وقال بعض الناس من هو بعض الناس ومتى قال ذلك وفي أي عصر وهل بعد انقراض العصر وهل قامت له حجة حتى يكون قوله معتبرا نعم طيب. اا لدينا مثال اخر ايضا على النسخ وهو ما يتعلق ب اا كانه مت علينا الاخ مصطفى اوراق سامحه والله لدينا مسألة شيخنا التدرج في تحريم الخمر هل هي من باب النسخ احو ليس من باب النسخ طبعا هي من باب النسخ لان الحكم الشرعي الاول وهام ليس نسخا هو ايه سوره النحل وهو الامتناع بال بالنعمة التي كانت في العنب م. الكرم وهي قوله تعالى تتخذون منه سكرم ورزقا حسنا هذا لمن حكمه باقي. لكن فقط قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا تحريم الخمر في وقت صلاة فقط تقييد حرمة الخمر بأنه في وقت صلاة فقط نسخ هذا القدر منه وإن كان الحكم باقيا لا يحل للنسان يقرب الصلاة وهو سكران لكن ليس معنى ذلك أنه يحل له السكر في غير وقت الصلاة ثم آية البقرة وهي يسألونك عن الخبر والمسير يقول فيهما يثم كبير ومنافع للناس ويثمهما يكبر من نفعهما هنا آه جعلت على لباحة الآية تدل على وجه من لباحة وهو أن فيهما يثم كبير ومنافع للناس نعم. فجعل الإنسان مترددا بين الإثم والمنافع ثم جاء التحريم القاطع في آية سفرة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأمن صعب والأزلام وليس من عمل الشيطان فاجتنبوه لا ألم تولحون في القول بالنسخة عند بعضهم ان دعاء ان هذا الحكم فيه ناسخ ومسوخ معناها أن القرآن قد أباح الخمر ثم نسخت الإباحة بالتحريم فهل يجرأ أحد على أن يقول ان القرآن أباح الخمر؟ في وقت من اللوقات يجرأ على ذلك لأنه عندما كان قال لا يوجد نص مطلقا في القرآن بإباحة الخمر في قوله تتخذون منه سكرام ورزقا حسنا يعني أنه فيه ما ينفع وليس معناه النفع خلاص إذن هذا النفع هو قرة والقرآن جاء في أصله جاء بإباحة ما فيه نفع ثم بعد ذلك لما خاطب حمزة رضي الله عنه وهو سكران رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل أنتم الله عبيد لأبي ونحرنا قتل علي رضي الله عنه ونزل الله التحريم قاطع بعضهم يقول ليس في نسخ لأنه لم يأتي أي نص كما قلنا يدل على إباحة شرب الخمر أو الرضا بشربها إنما كانت على الإباحة الأصلية ثم نهي عنها في وقت الصلاة فحسب وبقي ما عدا وقت الصلاة على الإباحة الأصلية ثم نهي عنها تماما ورفع الإباحة الأصلية هذا <تصفيق> هو, هو الآن أقرب بالنسخ هذا نقائلان مختلفان نعم يعني هذا الوجه عندهم أنه كانت على لباحة الأصلية ورفع لباحة الأصلية كما ذكرنا مقرر لا قبل. لكن لباحة الأصلية إذا جاءت في النص لباحة حكم عقلي طيب فإذا جاء فيها أي نص يشير إليها انتقلت م. من كونها حكما عقليا إلى حكم شرعي فيكون حينئذ حينئذ أباحها طيب ثم حرمها ولله أن يحرم ما شاء وأن ما شاء اعتراض عليه نقوا ما يشاءوا و يختاروا ما كان لهم الخيارة في الدقيقة الأخيرة الباقية لي في, في هذا البرنامج و في الحقيقة أسمع منكم تعليقا ختاميا حول قضية التعامل مع هذه القضايا الكلية الأصولية عن طريق النظر العقلي المجرد أنه والله هذا ممكن هذا غير معقول كيف يمكن القرآن أن يقبل هذا لا يمكن من المستحيل أن يقرر القرآن هذا هذا المنطق في التعامل مع القضايا الشرعية نعم المنطق والمنهج الصحيح في التعامل مع هذه القضايا أمر نقطتان نقطة الأولى لاستسلام لحكم الله جل جلاله معرفة أن الله هو أحكم الحاكمين وأن عقولنا قاصرة وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه قال لا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير الأمر الثاني أن ندرك أن عقولنا هي من أعضائنا وأعضاؤنا قاصرة كما أن أحدنا لا يدعي أنه يرى الأشياء التي لا ترى بالعين المجردة ببصره ولا يدعي أنه يسمع بأذنه أصوات أهل السماء وأصوات أهل الفضاء ولا يدعي أنه قادر على حمل الكرة الأرضية فكذلك عقله ما هو إلا جارحة من جوارحه فما عجزت عنه الجوارح يقف دوله, يقف دوله أكرمك الله شيخنا شكرا لكم وشكرا لإخواني وأخوات المتابعين والمتابعات نلقاكم غدا على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد اكتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات من ابتدى لنا حلمنا في ضروب الأمال من طموح الشباب اكتماها فضأت هذا الكتاب الكريم تسكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم الحياه وافتحوا للفكر في نفضى مفاهيم, مفاهيم